تونه على البر ما غرقنا تونه ما ذبنا وعشقنا الراي رايك لو تبيها فرقه ابشر فترقنا تونه على البر ما غرقنا تونه ما ذبنا وعشقنا الراي رايك لو تبيها فرقه ابشر Tau na' albar ma dharagna Tau na ma dhebna wa'a shagina rairag Lo tebiha fargab shirif taragina Oiyak, ana oiyak بنال نوان اجامل لي تجامل لي يا حبيبي ليه آه ونخلي هوانا لم احزان المحبه مو غصيبه ولا نكاب رحنا فيه اللي شاقه ما يجيب اجيته لا معنى بيها المحبه مو غصيبه ولا نكاب احنا فيها اللي شاقه ما Bina bau al-hawana Mua t'a al-l-gnaf ba'a Aduhna s'ahla nabad Lentana d-dem bukira Ma yinfa'na d-dem bil le ti jam bil le ya habibi bil kon khalliha ana lam ahza